ات يتي اتحاد يا ابو دمي خفيف لونك اصفر ماله وصيف يتي اتحاد يا ابو دمي خفيف لونك اصفر ماله وصيف زانت ملاعبنا اتحاد الفن يا فخر ابننا اتحاد نغني لك انشدين اتحاد يا ابو دمي خفيف لونه كصفر ماله <سؤال> وصيف اتحاد يا ابو دمي خفيف لونه اصفر ماله وصيف اتحاد يا ابو دمي خفيف